أوحي إلى نوحنا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ألا تبتلس لما كانوا يفعلون أصنع الفلك بأعيننا ووحينا فيصنع الفلك وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون تيعاذ بول يوسفين ويرحم عليه حتى اذا جاءكمنا وسرت النور قلنا ơ có lấy him câu في في موجك سَيُنَبِّئُهُم مِّنْ أَمْرِنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ وَحَالَ بَيْنَهُم cùng hiânâmũ ta cha du đi hoặcỳ làọ đàn câu